إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائك والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى ما طلع الفجر الله الله أكبر